وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتفلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فوجد فيها رجلا يقتتلا بهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه فاستغاثه الذي ياتي هي اردت دي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان عدو مضل مبين قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَرَنْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ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 فإذا الذي استنصره بالأمس يتصرقه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يتصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين قال له تَرَاهُ وِيْمُ مُفِيْسَ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَنْ يَضْطَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدٌ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى فَلَمَّا أن أَرَادَ أَنْ يَضْطَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدٌ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا قَتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين تريد إلا أن في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا موسى إن الملأ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخَرَجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَفْتَرُونَ عَلَيْكَ بِالْخُطُورِ فَخَرَجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قرج منها قائفا يترقب قال رب نجه من القوم الظالمين قال رب نجه الظالمين